الله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر نقل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلط أقتاب بطنه يعني أمعاءه وإيجاد بالله فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاة فيجتمع إليه اهل النار ويقول له ما شأنك ألست أمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي ليحذر الداعيه أن يكون ممن يقول ما لا يفعل وذكر في ترجمه ابن جوزي رحمه الله الواعب المشهور وهو من الحنابلة أنه أثاه عبد وقال له إن سيده يؤذيه ويشق عليه وأطلب منك يقول ابن جوزي أن تعظ الناس في العتق لعل سيدي يعتقني فأسعل فقال قال له أفعل وكان يعظ الناس في يوم الجمعة فذهبت جمعه او جمعه أو او اكثر ولم يتكلم عن عن العتق بشيء ثم تكلم فيه وحتى عليه ورغب فيه وكان سيد هذا العبد يحذر فاعتق الناس عبيدا ومن جملتهم هذا السيد بل ومن جملتهم هذا العبد الذي كان سيده يؤذيه فجاء العبد إلى وقال لماذا تأخرت كلامك عن العتق فقال لأنني لم أجد شيئا أشتري به عبدا فاعتقه فانتظرت حتى أشتري عبدا فاعتقه وحينئذ آمر ناس سبحان الله لأن تاثير الموعظة إذا كانت من شخص صادق يقول يفعل ما يقول أبلغ من تاثيرها من شخص لا يفعل ما يقول وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين